إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنخر فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله تكينته عليه وأن يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم